بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب المخذود أنا لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 ما ولهم على الحريق الاريت؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنحاء، ذلك الفوز الكبير. إن بعشرة فتن شديد، إنه هو يُذّه ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش العزيز. معارٌ لما يريد هل أتاك حديث الجمود في العون وتمود؟ بل الذين تفروا في تفريب والله من أعرائهم في بل هو كُرَّان مَجِير في لُوشِم